والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسلي واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره هذا أمر من الله عز وجل لأهل الإيمان بالإيمان به سبحانه وبرسوله إلى آخره وقد استشكل بعض العلماء أو يرد هنا سؤال كيف يأمرهم بالله يأمرهم بالإيمان وهم متصفون بذلك والجواب أجاب غير واحد من أهل العلم أن المراد بذلك المداومة على ذلك والثبات عليه وتكميل الناقص فإن الإيمان شعب ومن المعلوم أن هناك أمور كثيرة تخفى على بعض الناس فحينما يتعلم الإيمان وحينما يزداد في إيمانه وحينما يطلب العلم وحينما يستمر على إيمانه وعلى تقربه الى الله عز وجل فإن هذا المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي وداوموا على الإيمان حتى الممات وأنقل لكم بعض أو كلام بعض العلماء يقول ابن كثير رحمه الله يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإسلام وشعبه وأركانه ودعائمه وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه هذا كلام ابن كثير يقول السعد رحمه الله اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه فهذا يكون أمر له في الدخول فيه وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات هذا كلام السعدي رحمه الله الألوسي رحمه الله يقول يا أيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين كافة فمعنى آمنوا بالله إلى خيره أي أثبتو على الإيمان بذلك وداوموا عليه روى ذلك الحسن إلى آخره وقيل الخطاب لهم والمراد ازدادوا في الإيمان طمأنينة ويقينا إلى آخره نعم هذا ملخص كلام كثير من أهل العلم أن المعنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أثبتو عليه وداوموا عليه وكملوا ناقصه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسماءه وصفاته ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب جنس يشمل جميع جميع الكتب المتقدمة. هنا قال والكتاب الذي نزل وبعدها قال والكتاب الذي أنزل ذهب بعض العلماء أنه قال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهم وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة فلذلك قال هنا نزل وقال بعدها والكتاب الكتاب الذي أنزل وهذه المسألة سبقت في أول سورة عمران وذكرت الخلاف في ذلك, في ذلك بينما بعض العلماء قال جاء في صلة وصف الكتاب الذي نزل على رسوله بصيغة التفعيل وفي صلة الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الافعال تفننا ما معنى تفننا؟ تفننا في العبارة أو لأن القرآن حينئذ بصدد النزول نجوما والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها ومن قال لأن القرآن أنزل منجما بخلاف غيره من الكتب فقد أخطى إذ لا يعرف في كتاب نزل دفعة واحدة هذا كلام بن عاشور وقد سبق الخلاف فيها في أول سورة العمران فلنعيده ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وأي ضلال؟ أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة إلى العذاب الأليم وعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها لتلازومها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض من فوائد الآية وجوب الثبات على الإيمان من يعطينا آية تشبه هذه الآية بإهدنا الصلاة المستقلة لأنه يرد سؤال كيف يأمرنا بالاستقامة ونحن متمسكون ومستقيمون على الإيمان على ذلك في تفسير صورة الفاتحة وأن الإنسان بحاجة الهداية في كل وقت والإيمان يتجدد والإيمان شعب والإنسان يجهل أمور كثيرة فمعنى أهدنا الصلاة المستقيم أي وفقنا للإيمان والعمل الصالح في كل وقت بوقته فهناك أمور كثيرة نجهلها أضف إلى ذلك كثير من العبادات لا نطبقها كسلا أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني مثلا قد نتكاسل عن صلاة الضحى قد نتكاسل عن قيام الليل قد نتكاسل عن الجهاد فمعنى أهدنا الصلاة المستقيم أن وفقنا لهذه العبادات والطاعات كثير كثير من الطاعات تجهلها كثير من الطاعات تتكاسل عنها الإنسان بحاجة إلى الثبات إلى الاستقامة إلى بحاجة إلى ما يثبته فالإنسان بحاجة إلى سؤال الهداية في كل لحظة فاذا من فؤاد الآية وجوب الثبات على الإيمان وجوب تكميل الإيمان أن القرآن منزل علو الله عز وجل أن القرآن نزل منجما وجوب الإيمان بالكتب السابقة وفيها التحذير من الكفر ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا اختلف العلماء في المراد بالآية فذهب جماعة من أهل العلم كبن جرير الطبي رحمه الله وجماعة أنها في اليهود والنصارى آمنوا مثل ما نقول بموسى والتوراة ثم كفروا والنصارى آمنت بعيسى والإنجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كفره بمحمد وهذا ذهب إليه الطبري رحمه الله وقيل الآية في الطائفة من اهل الكتاب وقيل الآية في المنافقين فإن منهم من كان يكفر يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يزداد كفرا والصحيح والله اعلم ان الآية عامة في المنافقين وفي غيرهم ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجع له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقه وهذا الصحيح إنه الآية عامة سواء عاد قلنا في المنافقين أو من من يحدث من ذلك منهم من يهود أو نصارى أو غيرها آمنوا ثم عادوا للكفر ثم آمنوا ثم عادوا للكفر ثم ازدادوا كفرا نعوذ بالله سواء في المنافقين أو غيرهم وأنتم تعرفون الحديث المشهور في حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا كي الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا من رواه مسلم. رواه مسلم في صحيح في كتاب الإيمان فالآية على عمومها في كل شخص فعل هذا الفعل ورجحه ابن عطية رحمه الله وضعف من ان المراد بها اليهود والنصارى فنقول نحن يعني على عمومها وهي وإن كانت في المنافقين أظهر وأوضح بدينه قال بعدها وبشر وبش المنافقين بأن لهم عذابا أليما طيب لم يكن الله ليغفر لهم أي إذا ماتوا على الكفر ولذلك جمهور العلماء على تقدير محذوف أي ثم ازدادوا كفرا وماتوا على الكفر لأنه معلوم من هذه الشريعة أنه لو آمن وكفر مرارا ثم تاب عن الكفر وآمن ووافى تائبا أنه مغفور له ما جناه في كفره السابق وإن تردد فيه مرارا من فوائد الآية أن من لم يستقر الإمام في قلبه يكون ماله إلى الردة وفيها أن من مات على الكفر لا يغفر الله له قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر التبشير الاخبار بما يصر ومن المعلوم أن التبشير غالبا يطلق على يسر على الأمور السارة هذا الغالب انه يطلق على الأمور السارة المنافقين المنافق غالبا أن هذا العقاب في المنافق نفاق اعتقادي لأن النفاق ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي المراد غالبا في القرآن النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الاسفل من النار الذي يظهر الإيمان الإسلام ويبطن الكفر والعداوة للإسلام نعم الحمد لله بشر المنافقين قلنا التبشير هو الإخبار بما يسر فإن قال قال كيف قال بشر المنافقين مع أن التبشير المراد بالعذاب نقول المراد هنا تهكما تهكما بهم كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب تهكما بهم يقول ابن عاشور رحمه الله ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكم بالإسلام وأهله جاء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين فجاء به على طريقة التهكم إذ قال بشر المنافقين فإن البشارة هي الخبر بما يفرح, أو يفرح المخبر به وليس العذاب كذلك كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي عذابا مؤلما موجعا حسا ومعنا. بل عذابهم أخطر من الكافرين قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا من أقبح صفاتهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعوذ بالله كما قال ابن كثير أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلو بهم إننا نحن معكم إنما نحن مستهزئون أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم بالموافقة وكذا على مر الدهور المنافق يوالي من؟ الكافر ويساعده ويعينه ويحبه أعوذ بالله. قال تعالى منكرا عليهم أيبتغون عندهم العزة أيطلبون بمولاة الكفار القوة والغلبة والاستفاة من كاري أي إن الكفار لا عزة لهم فكيف يبتغى منهم فإن العزة لله جميعا أي العزة لله ولأولياءه كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال تعالى من كان يريد العزة لله فلله العزة جميعا إليه يصعد إلى آخره قال ابن كثير والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله عز وجل من فوائد الآيات تهديد المنافقين بالعذاب العليم ولذلك لا يحرصون على المداومة على الذكر ولذلك من علامات الإيمان المداوم على ذكر الله لماذا لان المنافق يخشى من هذه الايات ومن المعلوم ان ابن ادم لا يحب ان يواجه بكلمات من فعل كذا ومن فعل كذا وهذا واقع فيه فالمنافق يخشى من هذه الايات فان القرآن كثير يتكلم عن المنافقين والمنافق لا يريد أن يسمع هذه الكلمات وبش بشر المنافقين إن المنافقين في الدلك الأسفري من النار ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله صدقان وكننا من الصالحين فلما أتاه من فضله بخل به وتول ففعقبهم نفاقا في قلوبهم لئلا يمقه ما يحب أن يسمع ما يحب أن يسمع إذا كان المسلم المقصر إذا كان يسمع لغاني لا يحب أن يسمع أدل التحريم الغناء وإذا كان مسبل لا يحب أن يسمع أدل تحريم الأسباء فكيف بالمنافق مارض القلب فتهديد المنافقين بالعذاب الأليم وفيها وجوب الحذر من صفات المنافقين وقد ذكر الله عز وجل في القرى صفات المنافقين وخاصة في سورة التوبة وفي جميع القرى وجاء في السنة كذلك فالمسلم سنة يحذر منها ويحذر من الصفات العملية آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من لماذا لأنه إذا استمر عليها وداوم عليها بدأ يخلف ويكذب ويخون شيئا فشيئا هذا يجر إلى هذا هذا يجر لهذا من فهد الحديث الآيات خطر المنافقين يوالون الكفار من فهد الآيات أن من أقبح صفات المنافقين موالاة الكفار لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشرتهم أبداً ما يمكن يجتمع إيمان مع حب أعداء الله عز وجل من فوائد الآيات أن من تولى الكفار فيه نفاق وفيها أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل وفيها وجوب تعليق القلب الله عز وجل ثم قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم الى اخره وقد نزل عليكم في الكتاب من هو الله عز وجل نزل عليكم في الكتاب أين؟ في القران ستاتي الايه ستاتي ما هي المراده ما المراد من هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب وفيه علو الله عز وجل لأن النزول يكون من علو وفيه من القرآن منزل غير مخلوق وقد نزل عليكم في الكتاب وسبق لنا لماذا سمي القرآن كتابا لا نعيده أن إذا سمعتم آيات الله حمد نعم المراد بآيات الله هنا الشرعية بديل قوله ها سمعتم, سمعتم. سمعتم. لا نبغي الإنسان ينتبه هناك آيات يراد بها الآيات الشرعية والكوني لا إشكال وهناك آيات يراد بها الشرعية من السياق رسولا يتلو المراد عليكم آيات الشرعية فهنا قال أن إذا سمعتم آيات الله المراد آيات الشرعية وحتى الآيات الكونية لو رأيت من يكفر بها فلا يجوز الجلوس معه لكن غالبا غالبا بماذا يستهزى ويسخر الشرعية غالبا أن إذا سمعتم آيات الله أي الشرعية الوحي المنزل يكفر بها الكفر بآيات الله الشرعية بتكذيبها بمخالفتها وما أكثره في هذا الوقت أما سمعتم في هذه الأوقات من يقول ليس هناك ردة لا. يمكننا الردة التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار وهو أمر مجمع عليه مجمع أجمعات الأمة أجمعا قطعيا أن من ارتد فإنه كافر من بدل دينه فقتله، ومع ذلك طلع بالقنوات من يشكك في ذلك ويقول يا أخي النصراني خلوا حر يصير نصراني اليهودي يصير يهودي نقول هناك فرق بين يهودي أصلي ومسلم ارتد وهذا ليس موضوعنا لكن المقصود أن الأمر مجمع عليه ومع ذلك تجد من يستهزأ بآيات الله عز وجل والأمثير على ذلك كثيرة يكفر بها ويستهزئ بها أي تتخذ سخرية وهزوا كان يستهزئ بالقرآن بأحكامه يقول هذه أحكام قديمة ونحن أصبحنا قرية واحدة وكيف تقطع يد السارق إلى آخره مما هو معلوم يسخر بيوم القيامة يسخر بآدم بقص الأنبياء يقول هذه غير صحيحة إلى آخره فلا تقعد معهم نهي فلا تمكثوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي لا تجلس مع الكافرين الذين يستهزون بآية الله حتى يتحدثوا بحديث آخر ويتركوا الخوض في القرآن حتى يخوضوا حتى تفيد الغاية بمعنى إلى أن يخوضوا في حديث غيره وتأتي للتعليم حتى تأتي للتعليل قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا لأجل أن ينفضوا التعليل هنا لأجل أن ينفضوا نعم إنكم إذن مثلهم أي ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتا الجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بايات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه ولهذا قال إنكم إذن مثلهم أي في المأثم في الإثم كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها نزل عليكم في الكتاب فما هي الآية التي احيل عليها الآية في صورة الأنعام قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صورة النساء مدنية ولا نعم مكية فهذه الآية هذا من تفسير القرآن بالقرآن وتعرفون قصة عمر بن عبد العزيز الذي جاء له بأناس يشربون الخمر في رمضان ومعهم إنسان صالح ماذا قال؟ قلبه؟ فابداوا به وزنه الدلاله بالايه يقول القرطبي فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر قال الله إنكم إذا مثلهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية طيب إذا تجنب أصحاب المعاصي أليس من باب أولى أهل أليس كذلك، فإن البداء أخطر وأخطر يقول ابن الجوزي وقد نبهت الآية على التحذير من مجالس العصات قال ابراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة يرض الله بها فتصيب الرحمه فتعم من حوله وإن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمه فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله ابن عاشور رحمه الله يقول وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى ابن عاشور رحمه الله استنبطها من لاية وهي وجوب إظهار الغضب لله من ذلك وخطأ. هو أمر بالخ... بالقيام ظاهرا للغضب قال تعالى تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا متى يوم القيامة وفي هذه الآية أن المنافقين أشد من الكفار في العذاب لأن الله بدأ بهم إن الله جامع المنافقين والكافرين وكذلك بدأ بهم في قوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فجميع الآيات اللي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين هذه فائدة تجد الذي يقدم في العذاب في العذاب يقدم المنافقين إلا في آية واحدة في سورة الأحزاب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلض عليهم لماذا في العذاب قدم المنافقين هنا قدم الكفار وذلك لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح علنا وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان وليس بالقتال وإذلك بدأ جاهد الكفار ما يبدأ بالمنافقين. لماذا لأن الجهاد يكون لمن كفار لأنه منافق معنا في المجتمع المسلم يمشي معنا ويأكل معنا ويقول أنا مسلم فما يمكن تقاتله فبدأ بالكفار أما حينما يتكلم عن العذاب يبدأ بالمنافقين من صفاتهم الذين يتربصون بكم من هم منافقين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم والتربص الانتظار يتربصن بأنفسهن ان ينتظر فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وغنيمه وظفر وانتصار قالوا للمؤمنين ألم نكم معكم فأعطونا من الغنيمه نحن معكم نحن نعيش بينكم نحن معكم ونقاتل معكم ونشارككم نحن معكم فأعطونا ماذا من الغنيبة من المال وإن كان للكافرين نصيب في المؤمنين قال فتح في الكافرين نصيب سيأتي لأن سيأتي كلام بالعشور رحمه الله وإن كان الكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما تعرفون اقتضت حكمة الله أنه أحيانا ينتصر كفار هذه حكمة من حكم الله عز وجل بل إن من صفات الرسل أن الحرب بينهم وبين أعدائهم سجال سجال مرة ينتصرون ومرة ينهزمون والعاقبة لهم كما في حضر في غزوة أُحد هذه سنة الله في الحياة لأنه مو معقول بعد الجيش الإسلامي ينتصر دائما فإذا انتصر دائما فلا يعرف أهل النفاق ليس كذلك لكن اقتضت حكمة الله أحيانا يدال على المؤمنين لحكمن له الحكمة لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى وإن كان الكافير نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين من يقول ذلك المنافقين يقولونه يقولونه للكفار أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين بأن ثبطناهم عنكم وتوانين في مظاهرتهم حتى انتصرتم عليهم وإلا لكنتم نهبة للنواب. يقولون لمن للكفار نعم. وإذا كى الرازي في تفسير الآية وجهان الأول أن يكون المعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن ثبّطناهم عنكم و. خيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا لنا نصيبا مما أصبتم الثاني أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام ثم إن المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطعموهم أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف, سيضعف أمره ويقوى أمركم فلما شهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيبا مما وجدتم المنافق ماذا هدفه المادة هدفه ماذا المادة والمال والغنيمه قال الرازي لماذا قيل لماذا سمي ظفر المسلمين فتحا وظفر الكفار نصيبا قلنا تعظيما لشان المؤمنين واحتقارا لحظ الكافرين لان ظفر المؤمنين امر عظيم تفتح له ابواب السماء حتى تنزل الملائكه بالفتح على اولياء الله واما ظفر الكافرين فما هو الا حظ دني ينقضي ولا يبقى منه الا الذم في الدنيا والعقوبه في العاقبه قال بن عاشور وجعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأنه انتصار دائم ونسب إلى الله لأنه مقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينه قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة لأن يوم القيامة الحكم على الظاهر صح السرائر أما في الدنيا في الحكم على الظاهر في, في الآخرة الحكم على البطول على ما في القلوب والصدور وأما في الدنيا فالحكم على الظواهر فالله يحكم بينما قيامة تظهر النيات يوم يكشف تكشف النيات وتظهر النيات وحصل وحصلا ما في الصدور حصلا ما في أي ظهرة ما في الصدور يوم القيامة يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق يعلم يوم القيامة لو علمت مهوله لفررت من أهل ومن أوطاني تهديد لكل أحد أن يوم القيامة سيظهر ما في القلوب فعلى المسلم يحذر كل الحذر من أن يبطن الرياء أو النفاق أو الحسد أو غيرها مع أنه غالبا يظهر في الدنيا غالبا لكن المقصود الظهور النهائي متى يوم القيامة غالبا غالبا من يكون مخلصا تجد أن الأنسن تلهج بالدعاء له، غالبا المخلص يوفق ما كما قال عثمان ما أسر راحة سريرة إلا ظهرت على فلتاتي وجهه لكن يوم القيامة يوم القيامة يحكم الله عز وجل بمن طمت انطوت عليه ضمائرهم من النفاق والبغض الحق واهله ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر وان حقنوا في الدنيا دماءهم وحفظوا اموالهم بالتكلم بكلمه الاسلام نفاقا لماذا لم يقتلهم النبي حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية فقيل المراد يوم القيامة هذا القول الاول لماذا قالوا بهذا القول اصحاب هذا القول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قيل هذا متى يوم القيامه معروف يوم لا لا يكون للكافر سبيل للمؤمن طيب من قال بهذا القول لماذا قال به اقصد لك انه يحدث احيانا أن يكون للكافرين سبيل ينتصر الكفار وفي الواقع أن هذا القول فيه نظر لانه يوم القيامة ما فيه إشكال ليس كذلك فيه إشكال لا واضح الأمر ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أقوال منهم قال لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم نسمع لبن كثير والسعدي يقول ابن كثير رحمه الله وذلك باستئصال بالكلية ما يستأصل الإسلام كليّته، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على الكفار أو المنافقين، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة ولن يسلط عليهم استيلاء. هذا رأي من ابن كثير. السعدي رحمه الله قال: ولئجع الله الكافرين على المؤمن سبيله أي تسلطا. واستيلاء عليهم بل لا تزال طائفه من المؤمنين على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا يزال الله يحدث من اسباب النصر للمؤمنين ودفع لتسلط الكافرين ما هو مشهود بالعيان حتى ان بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافره قد بقوا محترمين لا يتعرضون لاديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم بل لهم العز التام من الله فله الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا هذا القول الثاني أما يوم القيامة فهذا أمر معروف فنقول إذن في الدنيا والآخرة لكن هذا لا يمنع أنه في الدنيا قد يهزم الجيش الإسلامي لأن سنة الله بالحياة يعني الحرب بين الحق والباطل من فوائد الآيات أن القرآن منزل تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله تحريم أو أن الحكم معلق بالسماء من فوائد الآية أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر وإذاك لا يجوز إنسان يحضر دعوة فيها منكر إلا أن ينكر ومن فوائد الآية وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بايه الله وفيها تحريم التعاون على الإثم والعدوان وفيها أو في الآيات الحذر من جلساء السوء ومن فوائد الآيات بيان شدة عداوه المنافقين للمؤمنين وفي الآيات أن الجزاء والحكم بين الناس يوم القيام إثبات الجزاء والحكم بين الناس وفيه أنه ليس للكفار سبيل على المؤمن ممكن نزيد الكلام وضوحا أنه لو انتصر الكفار على المسلمين وكان المؤمن تقي لو سجن،, لو سجن وعذب إن كان يعتز بدينه فهو منتصر عليهم فإن المسلم حينما مثلا يهزم أو يسجن فإن أكثر الناس هذا انتصار له ليس كذلك انتصار له بما في قلبه من الايمان والثبات والنصر والعز وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد